أنا الشيعي يا زهر وها أنا لنهجك موالي يا سعد قلبي بمحبتك يا هناها من خصالي أفتخر عني موالي ويا ألف سعد وهنالي وهاي أنا بطاير جليلي حصل يمك مجالي جم بسم فاطم كلامي جزهر جز فايح يطيب أنا لاني وصفي دعب لا أنا ذاك العديد حتى لو واحد نقدني من الشعر قالوا سليف لا أبد همني حجيهم لا دوني تستجيب أنا همي ترى فاطم من بعدها ما أبالي حتى من أرسم فلكها مهجتي نجمة وتدور من عطالع هالولاية خيموا بصدر السرور ولا يطب حب على درهم ما لفت يمي لعجور احنا مديونين حقهم والصداية بالنحور وانا قدمت الحدية مهجتي روحي ومالي لا غريبة نفسي اهدي بالكساع لا تقول نقدم النفس العبي يولي بلا عدون أنا حصني من عشقهم حين هجمات المغول وبنه هجموتي خلالي ولا تخوفني النصرون ومن يشربوني المنية الفاطمة كانت زلالي أنا والروح وهبتها ينطبايلهم قليل ورب لا حكي تقدر عن مناهجهم عميل اشهد باسم الزجية تنبض عروق الدليل ويا غضب صابت يا فاطم يغضب الرب الجليل وهذا ما هو من كلام ولا عبد خطه مقالي النبي قايل حديثة والرواية مصححة المسند الموثوق منه ولا نقاط جرحه الذي يشكف كلامي للبخاري يفتحه ويا من يصفي نقاشاته لربي يصلحه ومن بعدها يصيح حبه لا معادي ولا مغالي ها انا الشيعي يا زهره وها انا النهج جموالي ولادكم حذر علي والخله تعود وضحبه حندره طيب نشاها هم بكره عن فعايلكم شهوب بحثوا ضربا الرباع يصب حشاها بروا يحصلق حقهم تزوج تكبر والقصص تكبر معاها علموهم ان حبه بالغلوب يعني جنات العلي طيب سناها وعلموهم كيف سبته والصمو حتى لا تجرف على الدنيا وقطاها خلني رانا انفعوا عبداً فخليها بعماها علم أولادك عن الظاهر تدور وتصنع بحفها العلي سامي حماها ترى بالكترين مرصود الشهود سجل الخيرات وتسجل غداها وسالفوا عن اضوس حابل سموم يوم تفر وصنوه الفارغ شاحا ودربوهم ما حتى الزهول وخلي بس اقوى مبرباها هكا البدر البدر حجل من هو طالح وطالح على الزارع جناها اشرحوا ان الخطب نهجة اليهود وان بالاسلام نور بسماها ودربوهم تصطلح يوم الرشود وان بالخيرات يتبتت بماها كافي لا تتعلق بموضة تسوك نهاوا العرب وضيع بناها اا من الخل احمر ومنهم شرور اصحاب سوفوا يا مسا وقعها في بهاا الظم كل وهم طيش دخلوا تخطب بعماها لا تهمك أبيض وأسود تلود طالع الوجتان يتكشف غداها خليك عالج على الصالح تعود يمشو واضيك الخلق تم مرساها بل كلام الخير يلسانك يجود كل حروف صداها. له له لا لا تهمك كلمة الباقي العسوط. يوم بسهامة تخلف من رماها. حين قالوا هذا رجعي كالجدود. لا يهمك كوفها تفطر عساها. من الجبل توجع لنسل تكون انت وراها يا هماك الصد وسلاج السدود وحج هنم مخلي يتكامل شواها اطلب الجنه دار العيش بحدود للمنيه الناس توجه خطاها هل يوم بكره للصراخنا نعو والخلق واجب من الدنيا في ناها ترى بالنعر اتبتل للجلوم وخاسر النيران من يقصد حداها عن جهنم ابدلك صاه الجهود ترى مو ضيب على الساكن في ناها اكسب لحادر كل سعود رحا درس المحفة نحشراها خل نار دايم في خموش اقوش الدنيا ومغاريها مباهى مباهى